119. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يناحوا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين